بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العلي القدير لهن الخلائق والسماوات والارض وحكمه هو الذي صنعها كل شيء من هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم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 يولد الليل في الدهر ويولد النهار في الليل ومر عليهم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وينفقوا مما جعلكم مستخلقين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم جرون كمير وما لكم لا تقلون بالله والرسول يبعوكم يبعوكم لتغمدون de canon, ola canja canja ni sa ncalthom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 يُنَزِّلُهُ لِتَكُونَ لِلذَّادِ وَقَافِلُهُ وَكُلًّا عَلَى اللَّهِ يُحْسِنُ وَاللَّهُ لَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَلِكَ الَّذِي يُظْلِمُ مَهْمًا غَرَّنَا فَسَتَلاَ كَيَوْمِ عِزَّهُ لَهُ وَلَهُ الْغُرْبُ شَرٌّ يَوْمَ تَحَمَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُغْرِيرُونَ يَسْعَى نُورُهُمْ دَيْنًا يوم جنات بشاطه يوم جنات تجري من تحتها الأنها مخاربين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم نقوم المنافقون قل منافق عشر الذين قاموا انظرونا انظرونا لقد سمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسوا Amoni mena ni n'estouril n'estouril n'estouril n'estouril razenu mopi وضعهم من حبلين عناب ينادونهم ألم تنبعكم قالوا بلى ولكنكم فجنتم أنفسكم وترففتم ورسلتم وغرفتم الأمال يحسى جاء عمر الله وغرفتم بالله الغرور فاليوم لا يخل منكم جنية ولا من الذين مرآكم النار. النار هي مولاكم ودعس المصير ألن يحلمي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لإكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوصوا الكتاب من قبل فصال عليهم الأمد فَأَظْهَرْنَا لَهُمْ مِنْ آيَاتِنَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ ذَاتَ الْأَكْمَامِ ذَاتَ الْتَّرَاقِيصِ إِنَّهُ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مُنَافِقًا وَلَسْن يُسْلِمُونَ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب لعب ونهر وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأبوال والأولاد كمثل عيف نعجب الخفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يسر الحقاما فَالْأَخِرَةُ هِيَ الْمُنْتَهَى وَمَوْطِنُهُمْ مِنَ من وَمَوْطِنُهُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَرْشِ وَمَنْ هَزَّنَ إِلَّا مَا كَانَ ظُنُونُ فَارْجِعُوا إِلَى مَنْصَرَةٍ إِلَى مَوْطِنِهِ من رَبِّهُمُ وَجَنَّةِ, وجنة الْعَرْضِهَا وَعِنْدَنَا مَنْ لَهُ أَمْرُهُ اللَّهُ وَمُصَنِّعُ رَأَى كَمَا نَوَّى وَيُسَيِّرُ مَنْ والله ندو قبل العظيم ما أصاب من قصيد فنز في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأثوا ما فاتكم ولا تكرروا بما أعطاكم والله لا نحب كل فخور الذين يبخلون ويأمرون بما ينفى بالضخل ومن يتغرد فإن الله هو الرجل الحميد لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لِقَوْمٍ عِندَنَا صِدْقَ غِطَاءٍ وَأَنذَرْنَا مِنْ حَدِيدٍ فِيهِ دَرسٌ شَدِيدٌ هِيَ لَحُسْنٍ شَنِيلٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَمِّ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ وجعلنا في برية فينا وضوة الكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاصحون ثم قصينا على آثارهم برسلنا وقصينا في سبل ورية وقصينا ذو الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعواه رغبة ورحمة ورهبانية لمتبعون ما كتب لنا ما كتبناها عليهم من كل الرضا ارضوا فما معواح الصرعاتها فآتي للذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وأمنوا برسوله اغذقوا الكفلين من رحمته لألا يعلم أهل الكتاب لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ألا يقدرون على شيء من قبل الله وأن وأن الفضل بيد الله ليغيث من يشاء والله ذو الفضل العظيم